فقد جاءوا ظلما و ز و ر ا وقالوا اساطير الاولين اكتسبها فهي ة م ن ى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر بالسماوات والارض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 يأكل موسوعه ن النابلسي و للعلوم ث الاسلاميه ف ل ي ت ط ي ي ع و ن س ب تبارك ا ل إن ش ا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 إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا و إ ذ ا القوا منها مكانا ضيقا مطرولين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون س كانت لهم جزاء ومصيرا لهم أ أ ن ت م أضللتم ع ب ا د ه ؤ ل النابلسي ء أم ب ل ق ا ل و ا سبحانك م ا ك ا ن ينبغي ل ن ا أن نتخذ م ن دونك من ي ه وكانوا القوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذق عذابا كبيرا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 ي و م ي م د راتب النابلسي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 「なんだって」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 الذين ي ح ش ر و ن على و ج و ه ه م إ ل ى ج ن ا ب ل ذ ي ن يحشرون ع ل ى و ج و ه ه م الاسلاميه أولئك ب ي ولقد وَجْعَلْنَا م ََ أَخَاهُ َ ع ه ه ُُ ا ر و ن َ و َ ز ِ ي ر ً ا ف َ ق ُ ل ْ ن َ ا ب َ إ ل َ ى ا للعلوم الاسلاميه ُ و َََ ر ُْ م للظالمين عذابا و ع ا د ا وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له ا ل أ م ث ا ل وكلا دبرنا ت س ب ي ر ا ولقد أ ت و ا على ا ل ق ر ي ة التي ل ف ض ي ل م الدكتور محمد راتب النابلسي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 لجعلنا س ك ن ا ث م جعلنا الشمس ع ل ي ه د ل ي ل ا ث م ق ب ض ن ا ه إ ل ي ن ا ق د ض ن ا سيرا و هو ا ل ذ ي ج ع ل ل ك م ا ل ل ي ل ب ا س ا و ا ل ن و م س ب ا ء و جعلنا ا ل ه ر م ش و ر ا و هو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 لفضيله ت خ ذ إ ى ر ب س ب ي ل ا و و ت ك ل على الحي الذي لا ي م و ت و س ب ح ب ح م د ه وكفى ب ه ب ل ن و ب ب ع ا د ب ل س ي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 انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل بالسماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 يقتروا وكان بين وكان و ا ذلك م و ا لا ل ذ ي ي ن د ع و ن م ع ا ل ل ه إ ل ه ا آخر و ل ا ي ق ت ل و ن ا ل ن ف س ا ل ت ي حرم ا ل ل ه و ل ا ي ق ت ل و ن النفس التي ح ر م ا ل ل ل ه إ ا ب ا ل ح ق و ل ا ي م ي ه ومن يفعل ذلك يلقى تاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يضاعف Bye. <imitation> a h a n k you. 「なんで私が」